فإنما أهلاك من كان قبلكم كفرق مساديلهم واختلافهم على أمدياتهم الحديث أخرجه التخيلين ونسلمون الحديث مر أفرق عن أبي هريرة عبد الرحمن ابن صف رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لقيتكم مع الحديث ذي اليوم وما انزلكم لي الذين من قبلكم كثروا مساوئهم واختلافهم على انبيائهم اخرجهم الله ظاليهم ومسيد هذا الحديث بحق له قصه لا يريد قصا الأصل مثال الحديث يسمى هو علم المراعب المعلوم الحديثية فأعتبر طورات المشتركين وصول الفقر وعلم الحديث وهو علم أستاذ ورود الحديث علم يسمى الحديث أستاذ ورود الحديث فهذا علم فأعتبر علم يشتري بين علم الحديث باحث سبب ورود حديث ويشتري بجانب الاخر في علم اصول الفقه هي في علم اصول تريد مع ايش سبب يكون حكه الصياغه القاعده بصوره طوليه من هذه القاعده تستطيع ان تخلي الاستنتاج فهو علم مهم ولن يصنر فيه أن من أفضل العلم معنا برعانات في أسلام نزول البقانة الكتاب الوحدي وما يصنوني وعاية داتها صنقوا في علمي أسلام نزول البقانة المسبب من نزول مهم في تخريج الوقت وضع ولكن هذا العلم أنا أرى باستقراري في هذا الشهر في صنع العلم أنه لن يصنر فيه كثيراً حتى من المتقدمين وأنا أعلم تصنيف في هذا البرد ولا أحسن أني أعرف كل التصنيف فليكون نحن بيض بهذا التصنيف ويكون تصنيف زيد لأحد الأولماء المعاصرين وهو شيء محبوكينا الشيعة محبوكين. الأولية محبوكين. المخلط وهذا الإيمان في التصنيف في هذا الزمان سوف نبدأ بيضاً مسعب وكان المونات الأصلح مصري رحمة الله يجعلني أحد النسعة وحاجة إلى بعيد الحقيقة أن أعنصر احتمالك الدولة وحاجة إلى بعيد فله بسالة أغير مواجهة كثيراً وآيش أسعادك بسالة أغير اسمها أسداد ورود الحديث أسباب مواجهة الحديث فرجلوه حتى الآن هل يكون في باب فأصل هذا الحديث ماذا كانه الكمال المسلم رحمة الله تعالى عليه عن أبي بريرا أيضا قال حديث أصل بك قال أي أبي بريرا خبرنا رسول مبارك صلى الله عليه وسلم فقال أيها الناس قد الله عليكم حجة فحجوا فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالتا ثلاثا أي من الرسول لم يريد أن على هذا السكت فالرسول سكت فالرسول سكت وبيدي الاسئله في المرات الواحده اي يلتئ الثاني الخامسالي لان عدم لان عدم التاه اللي هو يساهم سكوت يعتبر في تاتي جوال كان القول في في البنك تستمر وايه محصومه طيب ثانيه يا مروه نعم اولى, أولى واذ هو سماه جلال صحيح هذا الاسم علمنا في الكتاب والذي طلب السكوت على اذن بغض الابان فكان علامه الادله ترون علامه على النظر لان رسول لن يذئ هذا السؤال كذلك فلعل اخساني بحصافته قالوا ان الرسول ما وجد الجواب لكنه كره ما وجد ثاني ولكن في المروي فلما قرات التل الرسول عليه الصلاه والسلام كان حبيب كنت أتفعل لها تفعل هيا أتفعل لها السيدة لها السامنة أتفعل لها السيدة أتفعل لها أتفعل لها السيدة فالرسول كانت أخاف السيدة ليس هناك وعادة الشرسة من الحل فهنا فرسول عليه الصلاة والسلام سكتة لما خلها أكرر السؤال ثلاث مرات الرسول تجاه لهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لا وجد ولما استطعه أي لو قلت أن الحج واجد كل عام لو وجدت عليك ولما استطعه ثم قال داروني ما تردتكم داروني ما تردتكم ورح داروني أن تتركوني داروني أي تردوني ما تردتكم فإنما هذا وكان قبل لكم بفترة سوائي المختلفة في معنبيئين الحديث ورحباين طيب هنا لما تنكر الحديث سمى هنا أبي هريع باسمه وأبو هريع مشهور بكل ياسمه وقد تكلمنا نعطاق في هذه المجالس في ثلاثة سيرتنا فإذا كذلك تكلمنا في في هريع وهنا نفتر اسمه عبدالحنان ابن صحر واسم أبي درير مختلف تنهت في أبي أليك جرم وحن لا في المجلس أن يرد أخذ على الهاتف أن لا أسمع في وقت المجلس أن يرد أخذ على الهاتف أروكي هنا بإمكاني يعني رجبني لكون هنا أول رضت أفتت من مصر من من ولكني في هذا الوقت أرد حتى أرد دواعي شعال شكرا الله عزيز بصراحة طيب يعني تحتاج التخرج لأطريدة لا تمنى المستعدة طيب لكن يكون هذا بسي يا يعني في يكون الرجل للصلاة في يكون الرجل في مجالس العلم يعني يعني يغلق هذا البي حتى لا يتفقى بي. بي يعني لا يتفقى سنكلاب فأقول الحفظ في الحفظ ابن يعني شيء الصناعة وإيمان الجماعة في مساكل التحرير والتطبيق والتطبيق رحمه الله أعلى قال أن مأهل اختلف في اسم أمي برية على 21 أولاد يعني قالوا أن الاسم 21 أولاد لأنه مشتورة بتوناسي وأحيانا أولاد لو شتورة بتوناسي تضر الدنيا عن ربما يقدر للمشروط البيترانتا تعالوا ما يزمعه مش عادة اسمي حفظنا فقال اختلف تتجير اسمي على اختلف عشرين أو البيتر وأرجحه أن ابن صفح الذي يذكره هنا يذكره هنا يذكره إمام الحافظ النوى يقول دبي تعالى عليه خالوا إن كان ذكره بهذه السؤال فارئة مسلمة الحديث هذا حديث عظيم من جوامل كله النبي صلى الله عليه وسلم وفيه أول جديدة وهي الرأس والرحب وجود طاعة من النبي صلى الله عليه وسلم في أمره ونهيه الطاعة في الأمر بالانتفال في النهي بالإيه بالاشتنام طابعا شوين لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم عليه قال إن انا انتبه معكم فتشاركوه وما انا ربكم به فأكم لكم وستطعبونه فهنا الولاجيب طاعة في امره وفي نهيه وطاع في الامر يخلي على نوعين اما ان يكون الامر راجع او يكون الامر مستحب وكل اومة فيه طاعة للرسول صلى الله عليه الصلاة والسلام فإذا كان امازيغا تقوله عليه الصلاة والسلام. في قول تعالى وأقيم الصلاة والأجو الزكاة فهذا الأمر هو الأمر يفيد المجود ما لم تأتق لنا تشرفه إلى الند فالأصدق الأواني أنها على المجود يعني يجب أو يلزل العبد العبد فعل هذا الأمر هو مغور به وأقيم الصلاة وبأيقار بالصلاة في, في وقتها بأركانها وواجبتها واسمانيها وإذا بيها واجم ورد وأقيم الصلاة وإذا بسك فهذا الأمر القصر إما إلى واجم وإما إلى مهنوب أو مستحب المهنوب والمستحب أو يسمى سن أو يسمى مسمه أو يسمى خاطئة أو يسمى حجس كل هذا مسمى مهنوب أو مستحب فالمهنوب مثلا كسراط ربينة الفجرية أو صراط السنة القضرية والبعبية هذا من ذلك النوافق كذلك سبيدة الغفرة من خلال هذا الخليف النهي كذلك أن ينتفي على سبيل الإنسان بالطرق فهذا يسنطى محرم طاضي ولا أفرار مستيحة مثلا أو يقبو بالطرق على سبيل عدد من على سبيل عظم هذه الإجزام وضحك كالأخذ والأعطاء بياد الروساء فلنأخذ الأعطاء بياد الروساء كذلك من فوائد هذا حريف كبيرة الثالية أن الأوائد لما كانت كثيرة وتشتمل على الواجهات وعلى المدودات فالرسول عبيل السلام قال أغماني يكتبونه عن شيء فج سليم, فجل سليم. وبي. وما أمرتم به فأتوا منه ما ستطعتم طيب لماذا طوالة الواجهات والمغمورات فأتوا به ما ستطعتم ولكن تفعلوا أو فلتجوا الأمر أو فأتوا به كله لنذا لماذا بكل واحد ضرور لا يدل في الله نعم لا يدل في الله بمعنى يتبعنا إليه بل بلد روح نفسه لله سعى أمرك بالصلاة أمرك بالصلاة أمر يعني دعنا كل ما أحكي من ناجي من فرحة بارك إن سواء نمتعنا بالصلاة أمرك بالأمر مستخدم طيب نستطيع أن نقول الجوار عن هذه المسألة بالصلاة المعين من رحفة نصوه بصغة علمية ونجيب عنه بصغة علمية السؤال لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم وما تنققم به فاكتو منه مستقاطم ولم يكن وما موقف به تأخذ به كلهم الجمال من كل شيء الواجه الأول أن هذه الأوامل قد تكون مجيبة وتسلقون بالعجز وبالعرض لأن المتفاعدة فيها تقول الواجهدون وتسلقون بالعجز أو جعلهم القرن أو جعلهم أصباع فالواجه إنما يفعل في حالة بدليل أن الله عز وجل رفع القيام مع الجنة وراجب على المصلي إن كان مريضا صلي قائما حين لا تستطيع تجانس حين لا تستطيع فعلى جنة رفع عن المشاكد والمريض الصوم وهو راجب من أركان الإسلام الخمسة كانوا فمن سيدة ينقى عزيزي فمن كان يكون مريضاً على سفرين فعنددت من ميانة أخرى فأرجى في هذه الحالة سواء كانوا ساهل أو على مرض لحين ما يصار لما كان يصار له الأمر وإذاكه فليعرضين فهنا ترك أجيب فإذا الرسول للنقال وما أنتقبوا ليه فأتوا منه مستطاعتم هذا مخرج على قاعد أن الواجبات تسقطوا بالعجز سأن عجز عن طريق الواجب حتى لو كانت جل الواجبات حتى لو كانت جل الواجبات الأمر الثاني أنه محمول هذا الأمر على الأمر الملدون وليس, وليس الأمر الواجب لأن الملدوكات كثيرة عندها سنوانة قبلية ورعدية صيام لتنين ونخليل ثلاثة حيان من كل شهر الصدقة المستحبة العمرة الثانية أو الحدي الثاني بعد حدي الفريدة أو عمرة الفريدة على المجالها على المسؤولين طويلة فالنوافق تثيرة جدا وهو واسعة وأنت لست مطالب بأنتقل بكل الممات وإذا لم تأتي بيها كنت مقصرة من ولكن ماذا نفس؟ لذلك كنت بعض الصحابة أقول للرسول إن شرائع الإسلام قد كثرت عليه وشرائع الإسلام هناك خطار الصحابي محمولة على المنذبات وليست على الواجبات لماذا؟ لأن الله عز وجل لا يكلف بغير مهدوش وبهديه فعيدة مهمة جدا يعني ما يكلفنا الله عز وجل بجميع الواجبات إلا وهي الاستطاعة كل مسلم أن يأتي بها وهي أقرار ليست بالكثيرة لو كانت كلفنا هي أقرار فيوت العدل وكثير الصاغه مستطاع كما نظر عز وجل في سوره النساء ولئن كتبنا عليك ان تحكموا ان تصبر او تظنوا ما فعلو الا قليل منهم فما اراد من كلفه رب شيء في مشقه او صعوبه شديده ولئن انه فاعل ما يوعون به لليال خيره ومنشده تدبيرا واذا هم الذين انجوا ولا هداهم صراطه مستقيما نصبينا نعم ويقول إذن يعني الكلام في هذا الجانب إما أن تكون هذه الأوامل واجبة فتصفض بالعكس والعرف وإما تكون معنونة على الأوامل التي ليست على سبيل الإجابة والفعل وهي المغنوبة أو الأوامل المستحبة طيب، فيكون هوا طيب، لو عكاسنا سؤال، وقلنا لماذا قالت لنا وما أنه يكون معاهم فإجتنبهم لماذا لم يكن؟ فإجتنبهم المغنوبة ومغنصة فراتهم يبني كل ما ناهي عامه مدربي. لأ جيد مدربي. انه عمل سلبي. هو عمل سالبي. الاصل ما هو فاضح. يعني او مسلا يقول لك لا تشغل في الشمال وياكم كراها. فهو عمل سالبي. يعني انت يعني ايه. اه. يعني, يعني هو عمل. ايواج يعني الاصل اللي انت منتهي. الاصقع انا ما له مش روش مش خلاص كده. واضح. انما الامر فيه تكافأ. تشغل في جميعين. مسلا على سجيل النظر. أو بسجيل الهتوب الأكل والشرب يعني يتراجح مرسلاتها خلاف بس الرجع أن الأكل والشرب يمين ويجب وضعك ففي مشابة عيادة عمل أما اقترب فهو أمر سلبي ولا تقرأ من فراحش أما أظهر كل الفراحش وضعك مثلنا في الدورة الأجمية الدرس الماضي كنا لقدرق الإنسان كل المواصف التي موجودة في الدنيا وطرق على ذلك وطرقها ليس مطاريخ الغافة هل ينتهي أو ان هذا السعيد في المعاصي والفراحش. الاصل رأى في الزمن الفعليه. والاصل انها عمل مسال بي ايه مفروض لان الفعلي مشقة ولاسق. فالطرق ايسر. واخد ايسر. فلذات الجمهور اللي فيها ما يأتي بها الانسان على وجه الديه المدينة. كذلك العب. اذا عجز عن كل النقمور ادى منه بما تهيز صراف فعلها. وفي بعض النقمورات ممكن انسان لا يتعالوا على سبيل الكمال كذا كان معنورا. ولكن يتعالوا على سبيل النقص. خب يأتينا مثال في هذا. يعني يكون ماجه. وانت لن تستطع اتيام بهذا الواجب على اكمل سوء. ولكن قديته. ولكن قديته ليس على سبيل الجمال. ولكن على سبيل النقص. م. زي مثل مسجد ابنها الصلاة وأقيموا الصلاة أنت أتيت للصلاة لكن لا لا تستطيع أن يكون فجلس لمره كما تحديث ابن موسى الأشعري أنه كان عنده بلاسية فالرسول قال له صليت ضيماً بين الفيسدات فجلسك على جنة فهو فوقت. أتى بالواجه ولكنه لم يأتي به بالصورة في الكاملة وهو لم يأتي به بالصورة في الكاملة بالقيام مع قدرة كما قال الله عز وجل وقوم ببني قامتين فأتى الجنواتي ولكن لم يدي به كاملان كان فيه أعط النقص ومع ذلك أنه أدى بما استطاع بالليان بهذا الجنو فيه وجهات طبعاً كذا قسرت في إخياميها الكاملة لكن صح لأنها عامة كاملة فيه وجهات لو لم تقديها على صفحة الكمال ولكن على صفحة النقص لربط أو غاية صحة آل راجبات وصحة طبيعة طلبة ببارأت بها وفي نفس الرابط سمدت فيها كاملة ورد محفوما حتى كذلك هذا فيه بيان أن الرابط له مشيئة وله استطاع وله إرادة وله قدرة لأن الرسول يقول وَلَا مَا أَمْ تُقُلْ بِهِ فله قدرة على الفعل وعلى الترب خلاثا بلجبرية الذي ما سلب القدرة والمشيء من الأعداء سلب القدرة والمشيء من الإنتباه كذلك من فوائزة هذا الفقديد ترك الاسلام المفعر إلى المحضر ترك اسلام المفعر إلى المحضر لأن ذلك من معامل الاشتراك سبین الخاني ترك اسلام المفعر إلى المحضر لأما ذلك من معمل ايه؟ هذه قال فنجد اجتناب. فمن ليس المحي. فقط جهاتي ولكن كل وسيلة تؤديه للمحي. لأن الوسيلة كان مقاصد. لذلك لما حظم الله عز وجل. الزنة حظم محط ديناته. فقال اولاد فرنبوش زنة. فالزنة يعني موبايسه مفهومه لو اساءت تزاها محرمه حليم حليم حليم حليم كان الخروج بقاول كذا نظره كذا ذلك النسائي يعني فذلك العلماء في قاعده هي ان هذا تقول اا حريم شيء حريم ذلك الحريم اللي هو حرام شيء يعني لها حرمه فده حريم شيء حريم ذلك كذلك الزنا محرم هو محرم له حليل له حرم وحرم الاقتراب منه كذلك الاكل حليبا لحم غزاب ووسائل ملقيه الى وقوعه كذلك له نفس الايه الحريم حرم الا تخربوه منه حريم شريف عليه كذلك نقود الى ذلك تحليل كثره السؤال لان كثره السؤال بتضمن بتعني واحد فصدت إذن الرسول عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لأن الرسول ما أقوم يرى بتبليدي لكمة لم يقصر في تبليدي كان في بلدي عليه الصلاة اليوم أخمت لكم لأنكم أخمتوا عليكم نعمة ورديكم أخمت من الإسلامي فالرسول كان يتدين ببريان الأحكام الشرائع والمساعدة الفقرية والنواسط التي تحت سكمة من غير قضاء فالرسول كان يتدين إلى كسبة سوية لأن كثرة السؤال أحياناً قد تفرد عليهم وإذلك كانت تكون مكتوبة إذن الوصول أبناء هنا قال لما قرر رئيسهم ثلاث مرات بل أمرتكم لكانت تحتيبهم بغاية رسال فترك الأمر أفضل لذلك الرسول هناك صحابته سليان أهد الحضر لأنهم في مدينة أم كثرة السؤال إنما كان يسأله من يأتي من الأعوى ليس عنده علم يدين كالصحابة لمنازمية الرسول في صراحه وحله ودرحانه وهكذا فهؤلاء يعلمون أمور الشهر أما قد يأتي الأعراض ملاحين بعيدة كورفود أو أناس يتعلقونها من الرسول أو أدوا في ملازم حتى أو دروسة أو زالوا مدينة للتجارة أو غير ذلك كان يسألون فالرسول فتح لهم دايب السؤال بخلاف الصحابة الملازمون لن يفتح لهم دايب السؤال عن هذا ده. حتى قال المعباس كان الصحابه تقلوا الناس سهلا النبي عليه الصلاه والسلام قال يا ناس اليه الى في ثلاثه عشره الاسئله ربنا طلب معز في موجوده في الكتاب ده اسالوا مكانه اهله اسالوا اي قريه ويسل اللي هذه اسئله وردت في سنوات امور مهمات في لذلك لما كان يأتي اعرابي يعني لما كان يأتي اعرابي للنبي عليه الصلاة والسلام بالمكان بعيد فكان الصحابة يستبشرونها هنا دقام لانهم يوم عن سؤالتهم لا يسألوا لكن يوم يسأل الصحابة اعتفوا حول النبي عليه الصلاة والسلام وحاول الساك حتى ايه يسأل فالصحابة يزدادوا عندنا نعم <تصفيق> كذلك لتقرير هذا الحديث تحريم الاختلاف على النبي صلى الله عليه واله وسلم في التنازع في الامر الله عليه واله وسلم نعم لا نحلف على الرسول عليه الصلاه ولا ننازعه شيئا من امره الله عليه واله وسلم كذلك لتقرير هذا الحديث تذهب الامم السابقه بسبب بسبب كسرت الاسكلة والاخلاف على التبيع سبب الاجر أم المتقدمة كسرت الاسكلة فيما رقائل عندها إنما لو طالب علم بيستشغال أو رجل عام يستطيع المسكلة ضاقت به فهذا راجل في السؤال لأن هذا أكبر فسأل وقت لا تكري إن كنتم لك أعلم في السؤال إزاي كلا سنطالب علم بيستشغال يستشغال أمور ضخيفة وصغيرة وكدا. هذا يجعل الشيخ يا منه فاضح يعني كثرت السؤال وكثرت المجادلة قدما فينا أطوال لديهم تجعل المتدرس ينفروا من البيت لذلك لا بس المعلم إلا كان في حالة السطر وإذا كان هذا السؤال مهم فهو في هذا الخير عليه ويأرى أنك بساً شيء مهم ومفيد فيخضح لها المهم كان عاماً أنك بساً في كل صغيرة وجديرة وربما يكون هناك فضول زيك في السؤال فربما يكون ذلك في حجنان, حجنان العلم أستاذ <تصفيق> والهنا الذي حدث للامم السابقه اا اين يكون كفؤهم في سوال ماضي فهذا نوع من الهلاك في الدنيا هل هناك بعد كفر المواصي هناك او هل شيء هناك او قد يكون الوجوده الحسيه العقوبة الكثيرية المتمثلة في دمار هؤلاء الأخوان في أزماتهم في العقوبات العامة كانت قوم يعني عاد وقوم المحي صالحة وهكذا يعني في العقوبات العامة التي أصابت مصيبة وبالغرق وهكذا في قوم كثيرا يعني كذلك تسرب السباب والإخلاف عن النبي وقع في هذه الأمة وقع في هذه الأمة وذلك بقول لأشياء الحديث الأخر لتبتبع عنا سنة من كان قبل أمة لتبتبع عنا من كان وهذا الوجوء بالفعل فترة سؤال والاختلاف عن صلى الله عليه وسلم كذلك من كواجه هذا الحديث مما يتعلق به الأسبابي ورولي الأسبابي ورولي أن الحجة فرق الحج هي فرع وذلك معلوم من الدلال والسنة والجماعة طيب من على دليل من الدلال على الجنوب الحج واجه الدلال والسفايا نعم طيب هذا هو الدليل ما هو الواجه الدلالة حج البيت الاسطناء واللداء على الناس طيب واجه الدلالة وانتسببت التالي لأفس الرجل وهو الوجوب الحج على موسكوز على الناس لله يعني وقدم الحجر وموضى لا يصفي فيه فيكون الدليل ووجه الدليل فقلنا في الدليل الأول ولله أي أن هذا تصير حق لله عز وجل على عبادة المسلمين أن يؤد الحج فهذا من سيء النجوم من سيء النجوم وقدمه الحج والمرضة لله إثنان الحج وإثنانهم البعض إثنانهم الكل يدلوا على النجوم لأن هذا الـ الـ الـ الآية مصدرة بالأمر كذلك الحديث شيء فائدة لأن الرسول أمر بالحج كل عام لكي أعمل من الأجيب كان ذلك أجيب لذلك السلام لا يعطيه شيء لو لم يكن يسأل السؤال كالأفضل من يسأل في هذه السؤال لأن الرسول كذلك فيه أن يقول يا الناس إن الله قد فرض عليكم الحجة تحجبه واضح الأصل أن الأمر المطلق لا يخض الدكراج يعني في قاعدة تقول أو الأمر المطلق لا يخضي الدكراج بمعنى وده نفسه من العرب إذا قال الرسول هذا الحديث يا أيها الناس أو الناس إن الله قد فرض عليكم الحجة تحجبه هذا الأمر مطلق والأمر المطلق لا يقفض التكرار لمعنى مرة واحدة تسقطوا هذا الأمر الواجد يعني المفهوم هذا الجلاب لغة أيها الناس إن الله تتفرض عليكم الحجة فحجة هذا الأمر المطلق لا يقفض التكرار التكرار من تسعيده مرة واثنين وثلاثة واربعة تتكرر الحج يعني ولكن مرة واحدة معين أخذ بالأحفظات أسفرك معين حضرتك الأمر المطلق لا يخطئك كان تكرار انما تكرار ماشي ولكن هو لو, كرر مش هو لو تكرر خلاص لو تكرر من هذه ولكن بالرص الاختصاري مع ان نقول والكلمات المجزاه مرغوبه يعني الاستعراض والتراص مش كل الحبرات يعني في ايام المره الاحتجاج وكده كان ليس ما ينفع يقول مثلا الساعه وكدا وكدا. كان يقول كلمه معدل. بعد كده المحللين يقدروا يعملوا كانوا بيصلوا يعني هذا الشيء مثيريه كان عنده وصول وحاجه وكذا وكذا ولكن كانت الكلمات معده في خطاب خمس دقائق أو سبع أو كده والناس ابتدت تحلل في كذا كذا في في فيه كده يقول كده معناها كده وكده طب ان ده اولى هكذا قديم كلمات معده مسبق لكن دلوقتي الخطيب طلع نص ساعه وربع وفي 50 سنه واللي يكون فيها ايه في واحد وجهه ما يعرف وهيخلى الكلام بسته كلمات الرسول كده يتكلم سبع دقائق في خطبه او خمس دقائق ما هي تتلقفها الألسنة والأسماع وتتنقلها وتت... أجيال عبر أجيال واضح؟ فمستفسروا الترسل وليس ولكن كان الثلاث كان قليل كثير البركة وكلام الثلاث كثير قليل البركة واضح؟ فهو أن فإذا قال الأمر المطلق لا يختلط تكرار خلاص فيهن بس هو العربة جائزة الشيء المفاعدة أو أراد التأكيد بقول الرسول من درح السعوية يمكن أن يكون الحياسة عايزة تحكي جاني. إجازة الأمر دي أفضل تكتير عنده هو مشهور في هذه القضية عايزة تحكي جاني. وهذا هو معزول. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عن هذا الفعل. طيب. الفائدة الاخرى أن السؤال عن وجود أو تحرير وقت نزول القرآن السؤال عن وجود أو تحرير وقت نزول القرآن قد يكون سبباً للوجوب أو للتحليم السؤال هو المجمد من سبب يعني ببقى ما كانش يجبه امتدامه أو محكم امتدامه ولكن السؤال هو الذي جعله سبباً لمجوبه أو سبباً لتحليمه لذلك ورد في حديث روابه البكارية ومسلم الحديث أبي إسعق صعداً أو يقص قال عليه الصلاة والسلام إن أعظم المسلمين جرماً من سأل عن شيء لم يحرم فحرّينا من أجل مسألته الحديث عن سعر مدفوعاً إن أعرى المسلمين جرماً من سجل عن شيء لم يحرّم فحرّينا من أجل مسألته. نعم كده نكتب عدة في هذا الحديث المبارك أن الأصل ضراءة الذنّة بالأصل إيه؟ ضراءة حتى يأتي الأمر أو النفل. يعني الظنّة يعني الفيلمة بريئة من يعني خريئة من التحليف بريئة خريئة من التحليف كلها ايام امر او واتي لها واتي في الاصل في روبة الفيلمة من التحليف كلها بنحك لها امر او واتي لها فقط في قول المورة التباركة العالمين كتابعاً اشياء اللي يمكنك جاء لك من تسوقه بممكن ممكن يكتب في هذا الجانب ايضاً يعطيه الحديث الرسولي السابق قد يكون صغير ينزل عليك مالا لما اتكلفت في السوريلي ورجل عليهم يسألوا لهذا التكلف فكان مضبط الخطأ في السوريلي موجود مشاقة التحليف زي الان اوه اوه اوه حد مخلط شيء؟ حديث حديث. اوه انا اتكلف في اللورس اي في مصرح الحديث det sier du med den matte خط مدلس طيب مراجعة كده في خمس لقارق نقص عشر نقص شيء كده <تصفيق> ممسك يقول يوم الانتحان جبرا ورقه ايه ايه ان شاء الله عزيز انتحان شروة سريع اه اه احفظكم لو عادتنا الانتحان مدلس الوطن لو قادت لو عادتنا اصطلوا اخرى اعم كنت اشهدت بلا سماري كما حافظنا الى الدبس على كوالك او المعارك او في التنوار شبكتك ونفتالي اقولك لان حياة العلم المزاجرة طيب اه طيب طيب اسمي مهندس اه ببطن من من جناس والان اي اخر دي دي اسمه الدور من او المدلل في الصندوق هو اسمه محور المدلسه المدلسه الشركه اي اخره اه اي اخره يعني ضمانك تتمم هاي السلف وتحسين الظاهريات طب مصطلح استمر اثنين فعندي بالنسبه لتحسين الاختراع وعينه في, في الاجهاد وتحسين في شو. 3 20 ذكر ذكرنا بالاسمين لا اعتقد 8000 020 بسبب التديس الشيوخ التديس الشيوخ يقصد الشروط اه لا ان انا أن الراوي عن الشيخ بكل يته او اسمه هو يتعمد الراوي يتعمد المدلس في الشيخ عشان ان يفتره على راوي من الناس هذا الراوي يكون معروف باسمه محمد ابن جابر طب كيف يضرب وليكن فيه ضعف في الحديث في الرواية. فيأتي اللي تداري سجيس شنوف. مش شرق نعم. فلا مش شرق محمد ابن رغير ولا يقول له كونية. كونية أبو باكر مثلا. فيأتي بكونية ولا يعلمه تناميزه ولا شوفه. مش عاكين هو كونية أبوك. لكن يعلمه حيز بسيط جدا من عائلتي. او كونية له بس غير مشهوره. لانه محمد رغير كونية, كونية وباكر. فيأتي له جيالي كونية حتى يعني على الحفاظ والاهل الحديث والبحاثه هميارة الاسديد فيعمل عليه معرفة هذا الرائد فربما يقول هذا ابو باقي اه اه اه اه اي شكرك يجيله عن الشيخ الفلاني ما مشترك فيها في الطبقة مع الفلاني فيش بان يكون ابو باقي ده سفر فيمشأ حديثه يمر عليه مؤقتا فمن داب التعمية والتمويل وسبوه لا يعرف وقال يكون حتى لا يعرف في اسبابه. اما ان يكون ده هو ضعيف. بيجرد ان عليه المعالفة بالضعف على في الرائع فيمر الحديث ويحسنه في الدنيا. واما ان يكون أو أو أو ده بليع. في العلم او الاستثراف او الاستطراطة او مجال عشان يجب ان هو عايز اتجاه بان ان يجب ان يجب ان يجب ان اعرفوا ام عفرش او عفرش او ولا يسمي حالي. انا ارتباط. لو اخذت من بداية المجلس العلم لعندها بالفعل. وذا كان هذه الفائدة اليوم. والناس في الترجمة والأولى الغالي. ده كلامنا في هذه الفائدة فقط. وهذا فيه يا براك. بس لأنه تعليناه اليوم لما عندك الحصة على الطرق البور. هكذا. وسألت السؤال لنفاتك في بداية المجلس. حتى يعطى لك تنويه كده سريعاً يا عزيزان أن أنت تبكر في مجال السبعين. صح أو الحضر؟ طيب. إذا أخوي عليك سؤالك. لماذا تأخر؟ في العصر اللي احنا بنقوله ده سينجولاريتي انا بنقول ايه بقى اا ميزه ولكن انا بقول لك سؤال العصر ونزل حتى احنا في التطورات الطبيعيه نعم ش نعم صباح اا اصله فكر من ساعه ابتدائيه يعني انت تقدر تحب بعد كده نشوف تعليل صح مش هتقوم تحصل كده لوحدك طب قلنا في نحن الأخوة يجيبك على هذا السؤال ومراهما مرحباً احنا قلنا حولا نعم قال شايف الصناعة نفس العوارة الذي ذكرناك قال شايف الصناعة وإيمان الجماعة في باك التحريف والتدقيق والتنقيم الحفظة من قال أن اسم أبي فغيرة مختلف فيه على 21 كسم ذكرها الأولماء اللي كتب في السنة السحر ولكن أرجحنا أن اسمهم عبد الرقنان بس قال لك هو ده الاسم لا احنا بنتكلم في اسم خليه يكون هذا الاسم عليه لعنده بس المشروع هو المشروع اللي احنا مسخك في خلاف في اسمي هو اسم ابو غرايه اسم ابو غرايه انت على وشك اما اسم واد مشه فيه خلاف تمام النتيجة تصير كان الموضوع غير اللي سليل قال لنا حدسنا الشيخ احجازي عن جيز عن جيزي ومنونه مجي شيخ احجازي وقل لي عرفوها عم نضرب من اجنبوك وقل له طويل طيب قد طلنا سؤال خفيف مش لرب الموضوع أشهر مطلباتك التديسة في اسماء الدكسي اي نعم نعم سوى نعم سوى يعني بتخذه بحافظه بتجي له دينه اما مكتبه حافظ هو تعيدوا التبديس او بتوصلوا بتفيدوا التبديس لا هو مطبوع هذا بدايه نفس اليوم ايوه يا دكتور تقول ايه؟ الموصل اللي هي ايه؟ الخطير الموصل ايه؟ الخطير طبعا اي اي مصطلح شرعي بناخده لغويا المعنى اللغوي يجمعها الايه؟ المصطلح في المعنى القضاوي للمرسل وفي المرسل لكيفية المرسل نوع التالي وبعد ذلك المرسل اسطلعها المصرحة العلم الحديث ليست بكثيرة لذلك ينبغي على قلب الحديثي هم هذه المصرحة هم المصرحة هم المصرحة هم هم المصرحة هم, المصرحة هم, المصرحة هم, المصرحة هم, هم المصرحة والح المصرحة هذه في علم المصرحة ولكن علم المصطلح هو يعني عملي أكثر من مناظرين المصطلحات هذه من الكثيرة تعريفها وتحفورها وتحديمها وتتصورها بحيث تتكبش ما حفظتها وما تتصورتها هو فهم على كيف تتفتشف التسليل والتحسدية والحكم على الحديث والنظر فعلا للأسليل والكذا فالمورسة المو... تسمي كامل الاسم فرويت اسم ايه اسمه متعوي من الايه من ال اس ال والسين بيساوي دي الاضواء الارسال بيساوي لك الاضواء والإيه؟ والمقيد مقيد أو مقيد قد يقول المقيد في حالات ومقيد في حالات قال هذا قيد المغطوط نعم فالمغطة عكس وإيه؟ المقيد آه يعني زي يقول لك في المثال عام يالخضروا إلا يستيعي بخطي المغطوط زي كده فهذا مقيد أي مكبل يقول وغيرا بروتنا أي مرسل والحديث الإجساء خلافة إيه للطوار لذلك في مسألة حتى في مسألة من في برض الصلاة في هيئة الصلاة في مسألة سمع الإجساء في حالة إسرائيل وخلافة ماذا تفسدون الوقت؟ اللي هو أحب تليسوا أيوة الوقت هو خط نجونا على المسرى على صدق السلام والنفساد ماذا؟ ماذا كده؟ لذلك مسأل مالك لك ماذا هو مالك لتفساد؟ نفساد أن أمريكية وليس مسأل مالك الحقيقة ولكن فبقاق في المساجد فبقاق في, في, في المساجد أن ينسب إلى عالم قول ليس بقوله عند التلعيس والبيان وليس ما نعطيها للتحقيق شوية وضع شو؟ ملك وضع في الموضع يوال وضع ماشي مانا بلا هل لو محكمة نحن سأتي بي بي بي في, في, في, في العلم معنى الربوطات القول إلى عالم العلماء ويشترع هذا القول أنه عن وفي حقوق ترامب لا مذهب اليمان ولكن مذهب أتباعي يكون مذهب يه ماذا في هذا المساء اشتورك عن إيمان مالك اشتورك عن إيمان مالك لقد اشناك تيرى المالك تلقص فأناك تيرى المالك اشتورة عن, المالك. اشتورة عن المالكية هل وهذا المالك بخلط لأن الإيمان في المواركة مابوت في جتاب الوضع حديثها المصعب السعيبي في الوضع وضع يدين وضع وهو ليس من مالك إنه أجل يوهو خلشة من في الخادة وحدة موضح. لكن يشتجر عن المالكية والذي شقرها سحنون صاحب المدوان وهو ناشط المذهب المالكي في بلاد المورد لكن هذه المسألة الربوطة هي مسألة فيها قفز ورد سنة فيها ما يقوم بخمسين كتاب بين المالكية أنفسه وبعض المالكية وبعض المداهب الأخرى واضح؟ وفي مسألة تقيقة في هذه المسألة هي على وجه المسألة, المسألة القفز أو الربوطة وضع يدينا على الصدق البعض الرحي من المقوع وهي مثلا هي خلاف مواصر خلاف الوضع في الكرسال وهي الجزء هي أن صنعت كلا مصدف أرسلكم من زواجاتهم حتى يفرض هذه الكرسالة مع بعض الإحوار الكادمة ولكنها مبعد في دور الحديث ولكنها مبعد في دور الحديث ولكنها الله تعالى فالشيخ يا أخوين المرسل تكونت المصممه عليه الجساد اطلاق ظهره مقيد وكان كان الحديث المرسل مطلقه عليه مرسل لانه مطلق وظيره مقيد بالاتصال مرسل واضح مش ايه مش مقيد بالاتصال والخافي ده تعني المرسل اما الخافي فهو الشيء اللي الظير ولنته انتهي الجلبه بالظبط تمام ارفع الراحه تعني بوصه خلفي صلاه اليمين ان يرمي تدريجيا من السماء بالذات ان يرمي ارفع ومنه يصير نحتمل السماء يبقى المحسن الخطي أصلاح أن يكون الراضي عاما لنبيه وسيعمله بما أن في راضي وليكن منحمله سيعمل من عالي فاضح في علي شاية محمد محمد سمع من عليك حديث ربق. ولكن هناك حديث في عينه لم يسمعه محمد من عليك فيبليه لمحمد عن عليك بصيبة تحتمل السماع وليس كدها تأكيد السماع تحتمل السماع لأن يكون عام لأن لأن الله صحب عام تحتمل السماع المباشر وتحتمل السماع بيرم إيه؟ المباشر المباشر بخلاف قفص حدثني فلن تسمع إلى السماع المباشرة محمد السلام عليك فلن تحدثني عليك سيكون حدثه بالفعل إلا إذا كان كالثالث الرائد سيكون كالثالث ولا حدثني أسمع <تصفيق> <تصفيق> عليك مثلاً أوهي؟ لكن بسوق حدثني السماع وده مرسل خديد محمد السلام عليك ولكن هذا أحديث بسدي لن يسمعه منه كان هناك وصل فأراد أنه خالر في برسامع فزكره بصيبة تحت من إيه تحت من فهو برسامن إيه و برسامنه تفريك شوارك شريك حتى يكوني أصبحون باعيثة تعرف منه سوى بسيبة يارو بالباري في يارو بصيبة فأمنا أنه سامع منه تاني تعرف بصيبة بسيبة يا الله يا عم منو سامع منو. عم الله فيه. لحبالا يا منو. أو أو سامع منو. ما لن يسمع منو يسيبها تحت اه. عم الله او عصرة. او سامع منو. ما لن يسمع منو اللقس يحبل السماع. كامع. او قال ايضا تتحدد بقيت تحتاج السماء. اصدد. اخد. اعيد. ان يروا راوي عن الاقياء وسمعوا ما لم يسمعوا من صيغته التقليديه طيب تمام ما لم يسمع منه, من منه, لم يسمع منه في السيره تحتمل السليم تحتمل انهم سمعوا عليه طيب ممكن مثال كده مثال هل تسمعك؟ طيب مواجه معنا خاضر عني لله نحن نعم هل تتواجه عبد الله عشان جاشة صاري عشان جاشة لا مش شكلة مهزة محسن الكتب كانت بايسة بانينو اللي هي الخير ومجدين نسائي وإروا لي اختلف كتاب ستاديس منهم ما تبقى أرادة المالك مواقع ديميمالك الصحفة السديقية وعلمينها وشفرات الكريب منهم كنت أرادة المالكيث سمن رحمه الله يعني. ولكن استقرر قومي أنه طبع في الكتاب سنة ابن ماجد في الكتاب الرحمن 6 في الرحمن 6 قبل ف ابن ماجد عليه تذكر حديثا في بامي أو في كتاب ليه كتاب ليه قدر كتاب ليه سنة بق كتاب بسم تقول ما أصبحته تقوم في مجدر الحديث في الوائز تقوم بمجدر عن عمر التب عفل عزيز عن رب اين؟ طلعوا عنهم وطلعوا رحم الله هاي جسم قلب حاس والله فارس حاس طب طيب لو اردنا نمثل اين المرسال الخفي في هذا السيناريو استنى من حضرتك دي صعب عقبه على الناس عقبه ليه اه صح عقبه سنه وعامل ايه مين مينك خطه اه ده كان رساله انا كنت مرفوع و انا اسوق وفي امر لما انت بتسحبني يقول اا لا رسوله ولا تقول ان ما أو او أو عنه أو شوية زيادة إذا كنت تحديد المسؤول تحديداً ويكون كنت مجدداً مفروعاً أو يكون فيه بس لهذه دعاء, دعاء على سبيل الإخبار في هذا الحنيس لكنه هو الحنيس مفروعاً كنت مفروعاً لكن ما تدعيش إنه مفروعاً أن لكي لا يخطوط عليكم الأمر. ماشي؟ أول أمر نعطي العزيزة العقبة أمر نعطي العزيزة العقبة لم يسمع عن عقبة تحتمل, تحتمل السمع تحتمل السمع لأن البيار البراغ عامل ضفية أو سمع منه أو عصره في باية المتنونشنة أو عصره ما معنى المعصر؟ إن كانت يكون في زن المهاجم ولا يكن لما يلقب إذا لما يلقب لما تيدي تنظر للسلم للتواليخ تاجي ليه في زن المهاجم ولكن ما هو لما يكبر فذلك الزن المهاجم فذلك الزن المهاجم سألبي دور الترسال الثاني كيف يعرفون؟ قالوا بالحديث أن هذا المساء بإسانة خفية أقول لي أن يعرف المساء الخفي بإهداء أمور ثلاثة يعرف المساء الخفي بإهداء أمور ثلاثة الأمر الأول <تصفيق> أي نص الأئمة نص الأئمة أول أمر على ينسوعة هذا الرجل لن يسمع هذا الحديث بذاتي من الرجل الذي رأى او عصره ولم يلقه بكله فإذا نصف علم على هذا القمر لأن هذا مصف الأمر الثاني اخدار الراوي نفسه أنه عصر الراوي الذي روا عنه في السلخة أو سمع عنه ولكن هذا لسنا نسمعه منه أيضا وليس إخبار الراوي فلنسلس الأئمة أو إخبار الراوي عن نفسه الأمر الثالث نتيجي الحديث من وجه آخر يكون فيه زياده شخص في هذه الحاله بيكون ان ترى يكون في زياده شخص ولا يكون زياده شخص كالمعرض المجتز ووقف فلاناتي هنا راي اثر ويكون الحمد فيعلن في هذه الالم ان في رساله في يا دي بتسمى نوع من انواع القياس تاخذوه في الرابط اسمه التجزيد في المتصل التسليم واضح يمكن ان تكون صحيحه يكون الدهون نزيله واضح ولكن يعلل بهذه التسليم يبقى بيها متى كيف يكون في الحديث الصحيح او الامر الصحيح ال ان ومعروفه الناس الائمه الحديث الناس الائمه الحديث هذا حديث اللي نزليه في مالي. مالي. عن أنه مجي مجي زيادة زيادة عملة في الساعة. يوم عن ناسي. انه لن استمع من حيابة كيس تهدى او عصلا او او باية. يوم الثاني. مجيء الحديث بالطريقة. مجيء. حديث بالطريقة بالطريقة. وفيه زيادة لحي. وفيه زيادة تبيض عملة في تساعة. وضع في أمور الثلاثة لو قلنا ما هو الكتاب الذي يتكلم في الورسل الخطيب أشهر مصنفاتي لو قلنا أشهر مصنفات فطار الحديث يعني زينه يلدي على الخطيب البغداتي زينه على ما؟ على الخطيب البغداتي لأن الخطيب كله كل على مصنفاتي بل أن تجد تساني ويجعلون مصنفات الحديث كان لوصن فيه الشيخ رحمه الله تعالى أنا كنت أمشي مع بعض المحديسين المشيخي قد ينادي فكان هو أنا مش مع رياضه يقول أنا قدر ربي أن أكون صدقين ببعداد لأنه متفنن في الثمون المصطلح فقال إن تشتفن في الثمون المصطلح إلا في بعض الحديث المدرج الحديث المطارق حديث أي نوع من نوع الحديث كتب في خطين ببعداد رحمه الناس تعالى فالناس هيا لعلى كله يواصل فيه كتاب التفصيل لمؤهب المراسيين سيكون كتاب التفصيل لمؤهب المراسيين نعم طي أنا أسمى شغال مهم وهذا السؤال ستشتكون عنه وأنا سألوكم عنه لقدر أن الله عز وجل للبط لأفس القادم سينا ما تفاهمون طيب واحد اا المرسل الخفي واحد كل ما هدي واحد مرسل المرسل اسمه راميه اولا الصحابي ثلاثه تجهيز التصوير الفايه ب الموصل الثاني اللي اليوم وبعد ذلك كله ما يجي الموصل على سبيل الطلب ناخذ الموصل الخاصه الصحابي وتجهيز التصوير أكثر ما يكون الفروض بين المرسل الشخي والدسل السوي لأن المرسل الصحاب ينتهز فيه إلى تعريف له يعني التعليف بينه وبين المرسل الصحابي للمجهة في الأقوى، التفاق، والكامل ويكي المرسل هذا الأقوى، مرد تبعيد مدفوعا إلى النبي قول المعروف، المرسل, المرسل الصحابي قول المعروف ولكن، كان أقرأت بأن أكتب إذنين معناهم ليس لهم تعليف التمية المرسل التفاق، إلا من جهة التفاق فقط إلا أنني أردت أن تعيدوا الذكر ده المره البورصه البورصه الصحابه طيب. حكم او حكم. ما اتكرنا نسيله. حكم ضعيف. طبعا. طبع. يعني ضعيك عن ايه? هتستنى فيه كمسان خطيرا يبنوه ضعيف. من ان يأتي. من طريق الآخر. قابل؟ فإذا كان الحكم ده بديه حتى زي ده شطرية يعني. إذا كان الحكم الحديث بسفة عامة فنقول أن الحديث سابق صحيح. أما إذا كان الحكم للحديث فنقول هذا الإسناق ضعيف. مع أن الحديث سحيح تقول إن إسناق تكون ضعيف. لأن فيه إسناق قطر زيادة سابق فيه. واتصل الخديث تكون حديث مهمتي حديث صحيح ولكن فيه ضعيف هو إسناق سابق. تاني نزل تقوم بحديث دي نسألوه السلام عشوكي اسلام ليه ضعيف اسناد ميه؟ ضعيف اسناد في اسناد اسناد ضعيف الاسناد هذا اللحظ يعني ما هو زيارة نزيل مش عارفة الله سيئ إذا حكمت على هذا السنة الرجل الخصوص تقوم ضعيف الاسناد قولته ضعيف خار محيط يعني أنك تحتاج أن تتبع كل طرق الحديث حتى تحكم على الحديث الروماتي اللي هو صحيح وضعيف لأنه الشيء نحن نعلم هل قول الرسول هذا وفي هنا وش الطريق فبين أركع عائلة افسار الخفي او اي عام من اوال انقطاع فتحكم على هداك السنائف. هذا اسنان ضريف وفتحسن في القسين العيلة. يا انا فيه افسار خفي اما فيه تدليس فيه اما فيه كبا. اما كده اه اسنان ضريف هذا حديث اسنانه ضريف. او هو ضريف بهذا السنائف. او مش هيا سنانك يبي يبيه يبقى يقارب ووجهيرك انت انك تحكم على هذا السنان. اما كده اردت ان تحكم على الحديث فلتأتي مجموعية من الأسفل وهذا الأمر يتلك فين يصابسي فعنكم بعض الولينات يحكم عشان بتعناه بعيد فيزول الإنسان إن هذا الكلس كله بعيد وليس من ذلك ورقش يتلك فين ثلاث من الأمرية شبحانك اللهم شبحانك نتخذ السرعة الغابة فالي إن شاء الله والتخوة يذكروا سنوية صلى الله